والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليصدره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له أقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم المزيد أما بعد فاليوم هو المجلس السادس للتعليق على كتاب شرح رسول الإيمان وفضلة شيخ العلامة بسم الله الرحمن الرحيم وعلى رحمه الله تعالى صفحه 38 ان الايمان باليوم الاخر قال ان اليوم الاخر يوم القيامه الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء يبعث كتاب او يكتب يعني في خطف كتاب مفتوق يوم القيامة الذي سوفي يشيل الساعة دي وتبقى الثالث صفح الثاني والثالث قال يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده حتى يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النادي في منازلهم عندك في الوراء صفحة واحدة قوله وسمي بذلك لانه لا يوم بعده حيث يستقرون في الجنه في منازلهم واهل النار في منازلهم فقد اخرج الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتى بالمنتك هيئه كبش املح فينادون ناديا الى الجنه فيسر الابون وينظرون فيقول هل تعرفون هذه هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رأوه ثم بعد ذلك يا اهل الناس فيجرون وينظرون فيقول وهل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رأوه فيذبح ثم يقول يا اهل الجنه خلود سلام والاهل النار خلود سلام يعني كل يستخر في مكان اهل الجنة يدخلون الجنة خذ فيها وكذلك اهل النار يدخلون فيها قال والامان في اليوم الاخير يتضمن ثلاثة امور تعادته رحمه وتعادل في كل ركن من اركانه يذكر ما يتضمن هذا الركن في الاركان السابقة كانت كلها تتضمن اربعه امور يبقى هذا اول امر يتضمن ثلاثه امور قال والايمان جزاكم والايمان اليوم الاخير يتضمن ثلاثه امور قلنا قبل ذلك اذا ذكر شيئا منها يبدا يذكر شيء ويعاد ثم الثاني ويقال ثم الثالث حق ثابت دل على الكتاب والسنة be salam <laughs> a uh -huh. alladhina yushriku nëi sallallahu alaihi ve sellem ibn isha fexrujun min Meu بيقيم وقال تعالى وقل الحق من ربك con Thank uh you. -huh. فقال ان البيئة وماذا بعد لما شقت جديده وضع اسف قال الله عز وجل لو ان تبعت ايد الظالمون في اماراتنا موث a mess. like mm -hmm. الحسمه دي شتاء الحمد لله بستور hm في الروس أكبر أيضا قوم من الزائغين قوم من رسولين على الله كثير وقد اتفق جميع الكتب السم صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد قال ربنا وتعالى صفحه 45 وما الحس ان الحس ما يدرك بالحواس الخمسه يعني يرى الانسان او يسمعه او يتذوقه او شموا الى اخر هذه كما قال النظر رحمه الله والعلم ان هذا اضطرار يحصله او باتساب حاصل فالاول كالمتفال من الحواسل الخمسة بالشم او بالذوق او بالنمس والسم والاخصار هذه الحواسل الخمس ما يترك بها يكون حسا قال فقد ارى هذا فقد ارى الله عز وجل يب الله عز وجل ارى في هذه الحياه من يبالي في حاله من الحواس <تصفيق> العام انا راي يوبا هذه ربي هذه الحواس هذا اللي عندي فقدها الله وعباده والحيران في هذه الدنيا وفي سوره البقره خمسه امثله على البال وهي قال الله عز وجل قال المخلوق المتعلق بالذ الاول قوم موسى فنقول له قال الشيخ فاذكر الله وتعالى ثم احيا وفي ذلك قول الموت مخاطبا بني اسرائيل ويقولته ان يمر على حتى لا الله جهره فاخذتكم صائقه وانتم تنظرون ثم بعثاكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ف قوم مودة او الذي مر على القريه فاهبط على الروشاء قال ان يحيي هذه كن لي هنا الا قلبي قال فقلت ارفعت من الظهير صورهن كثم